والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختنفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 كل يجرين أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار؟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 هو ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفوا إن تكفر فإن الله غني عنكم. ولا يرضان عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ دَادَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرتني أن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختنفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حضاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب فَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسلام فهو على نورٍ من ربه فَأَوَيْنَ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۗ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُنُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُنُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلَّهَارِ مِن ذُو قُمَاكُم تَكْسِبُونَ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 هم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا نَهُو مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْذِل اللَّهُ فَمَا نَهُو مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله الالاف ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرر هل هم انكاشفات ضري او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبني الله عليه يتوكل المتوكلون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 فمن اهتد فإن نفسه، وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَمُ عَلَيْهَا، وَمَا أَنتَ عَلِيمٌ وَكِيلٌ.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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يمركون شيئا ولا يعقلون قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَمْشِعُونَ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 قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 بَلٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرون أعمد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء انطمت يمينيه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصون فصيقه من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ومن فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهنا يغنمون ووفيت كل نفس ما عمينت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ قَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا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 سلام عليكم طبتم فدخنوها خانبين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين